حُرِّمَةْ عَلَيكُُ الْمَيتَةُ والَّمُ وَحمُ الْخزِيرِ وَمَااءُهَِّ لِوييرِ اللَّهِ بِهِ وَْمُن خَنقَة وَالمَووقُذَة وَْمُتَرَدِّيًا وَالْمُن خَنقَة وَالمَووقُذَة وَمُتََدَّةُ وََّ قحَة وَمَا أَكَلَ السَّبوا إِللاا مَا ذَكَييتُم.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 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن يُضْطَرُ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحِلُّ لَهُمْ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهم أجورهم محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتممنعمتة عليكم وليتممنعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا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 وَقَالَ اللههُ إِي مَاكُمْ لإِنَّ قَمْتُم الصَّلَةَ وَآتَيتُ مُ الزَّكَاتََ وَآمَُ بِرُسُ لِي وَعَزَّرُتُمُهُمْ وَأَكْرَدُّمُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنَ لَكَِّرَ عَنْكُم سَيئاتِكُمْ لَكَِّرَ عَنْكُم سيئاتكم ولأدخلن لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا كُنُبَهُمْ قَاسِيَتَيْنِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّقُونَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَافْتِنْهُمْ وَاصْفَحْ إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم, ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا فَتُرُهُمْ مِنْ الرُّسُلِ أَتَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جِئْتُ أَكُونُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءُ وَجَعَلَكُمْ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَمْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب ودخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى ان ما لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا ان ها قاعدون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 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْوَبَى قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 يريدونَ أَ يَخُْدُ مِنَ النَّارِ وَمَاهُ بِخَالِجِينَ مِنهَا وَلَهُ مَا ذَابُ مُقم وَالسَّارِكُ والسَّارِقَةُ فَقَلْطَعُ وَأَد يَوْماَا جَزَ أَن بِمَا كَسَبانَكَ لَم مِنَ اللهَّ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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ كَالَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَّحُوهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمون الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بِمَا اسْتُحْفِظُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وَلَكِنْ لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنْ ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبوون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة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 فَسَوْفَ يَأْسِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَوَفُونَ لَوْمَ تَلَائِمٌ ذَلْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ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 مَلَأَنَهُمُ اللهُ وَهُوَ غَضِبٌ عَلَيْهِمْ وَجَالٍ مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ وَعَبَضَ الطَّاوُتُ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السبيل.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 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ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 وأن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 مَا الْمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتَا كُلَانِ الطَّعَامِ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أنا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 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 وَلَن تَجِدَنَّ أَحَدًا مُّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إِذَا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبَ فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أَُهََّذينَ آممَنوا لَا تَقتُلُ الصَّييدَ وَآ تُم حُرُم وَمَو قتَلَ مِ كُم متَعَّدَ فَجَزَاءُم مِسْلُ مَا قتَلَ مِنَ النَّامِ يَحْكُوبِه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 يلَمأَن اللهَّه شَديدُ لَا قابِ وَأََّ اللهَّه غفُ وَحم مَا عَلَم وَسُول إِلَّا الْبَلا وَلَّهُ يعلَم م تُ بدونَ وَماَا تَكْتُمُون كُلا يَسْتَو الْخَبِيثُ والالطَّيبُ وَلَ آجَبَكَ كَثْرَةٌ الْ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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون, الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى مَا أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا مَا وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله انا اذا من الاثمين اِنْ عُثِرَ عَلَاهُ انَّهُمْ اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بالله يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَإذاَالَ تُكَكتابَ وَْحكمَةَ والالتَّوراتَ وَإجِلَ وَإِزْ تَخلُقُ مِنَ الطّينكَهيئَةِ الطَّيْلِ بِإذني فَتافُخُ فيِيهَا فتَافُخُ فيِيهَا فَتَكُ طَيرًا بإذْن وَتُبَرِئُ الْ الأكمَهَا وَْأَبََصَ وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني واعذبه فاني واعذبه عذابلا واعذبه احدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَتَقُولُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتَ قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الويوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الوقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك